وأصلا تعريف الإيمان هو يعني أن تؤمن بالله تبارك وتعالى اليقين الذي لا يعتريه شك توقفنا في الحلقة الماضية عند نقطة هل ينفع أن نقول أنا, أنا, أنا مؤمن وإيمان يعني طافح في قلبي من غير ما يكون فيه عمل صالح يبرهن على هذا الإيمان او زي ما قلنا نعرض ثلاث أسئلة هل ايمان لوحده كده من غير عمل صالح ينفى طب هل عمل صالح من غير ايمان ينفى طب هل ايمان وعمل بس مصالح ينفى تعال نشوف كده في الحلقة دي هينفى ولا لا طبعا مش هينفى مش هينفى انك تقطع التلاتة عن بعض يعني نازم التلاتة يبقوا مع بعض نصداقا لقول الله عز وجل دائما في القرآن ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لو قلنا ايمان لوحده كده من غير عمل من غير عمل صالح يعني ينفع بالعقد ده اللي بيقول كده تبقى حجه عليه بمعنى على ده انت عارف ده انت مصيبتك انك عارف يعني ان كنت لا تدري فتلك مصيبه وان كنت تدري فالمصيبه اعظم طب انت عارف ان في ربنا ها امال ما سمعتش كلامه ليه امال ما نفذتش اوامره ليه احنا عندنا في القانون القانون لا لازم اطبق القانون القانون بيقول اوعى تحت تقع تحت طائلة القانون القانون هيعاقب طب امال الله امال قانون الله عز وجل الله تبارك وتعالى يقول في سوره الصف يا ايها الذين امنوا امنوا يلي بتقولوا امننا ها تقولون تقولون تقولون بتقولوا ما لا تفعلون شوف ربنا عاب عليهم ايه لما تقولون ما لا تفعلون طب وانا بقول لك اول ايمان لابد ان اختبارهم بالعمل لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله المقت اللي هو الكره يعني يبغض الله عز وجل ويكره مين مين كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ما لا تفعلون وبعدين مثل بقى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص هذا مثل يعني للإيه للعمل اللي المفروض بالضرهم به على الإيمان لكن تقول لإيمان كده ما, ما ينفعش لازم يكون فيه يعني هذا إيمان ماقص لازم يكون له عمل صالح شوف المثل ده في سورة الجمعة ضرب الله عز وجل هذا المثل على بني إسرائيل ان ربنا نزل عليهم التوراه اليهود اللي نزل عليهم التوراه قال ايه سوره مثل الذين حملوا التوراه يعني ايه حملوا التوراه يعني اللي انزلنا اليهم التوراه ها والتوراه دي اصلا ايه ان انزلنا التوراه سوره المائده فيها هدى ونور ايه يحكم بها يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الله أنزل التوراة فيها هدى ونور لبني إسرائيل ها؟ عملوا بيها إيه ما حكموش بيها علقوها زي ما بعض الناس بيعلقوا كده آيات ويقولك احنا معلقين آيات قرآنية هيوة يعني للأسف الناس الناس بتدور على القرآن وبتدور على الدين لما يبقوا مزنوئين لكن هم مرتاحين كده وفي حياتهم دين ايه الدين لله يا عمي بقى يا عسيبي على جنب الله ربك رب قلوب يا عمي لما يجي وقتها يبقى حلال ميت حلال مع انه هو إله واحد مش ميت إله وهناك بقى تبررنك الموقف تقولك مش مشكلة مدام انت قلبك نظيف مش انت قلبك نضيف مش انت, نضيف. آه. مش انت مؤمن آه. والامام في قلبك تمام آه. مش هنا نضيف اه خلاص خلاص يبقى روحت بلد بيعبدوا العجل حش وانديله ان كان الشيخة كعجلة شعلق في ديله يا سيدي انا اللي يجوزهم وقول لي يا عمي بص انا اي حاجة مدام انت كويس وقلبك قلبك ايه قلبي ايه وفشة ايه وكرشة ايه احنا مالنا مال القلوب احنا بنقول قلبك ده يعلمه الله اللي جواه الله مطلع عليه لكن فين يثبط العمل هو أنا لما بلاقي واحد بيسلم على واحد ويروح ضربه في ويشته فشه وشتمه أنا أقول ده بكرهه أنا مدخلتش في قلبه لكن أنا شوفت العمل اللي من بره لكن واحد بيسلم على واحد بيحبه وبوثه بيحضنه وبيبش في ويشه وكده وبيتحك في ويشه ده من يون المية بيحبه بيحبه أنا معرفش قلبه وقدت ايه لكن ظاهرة يقول ايه ظاهرة يقول ايه؟ الناس تروح تدور على القرآن واحد ديك المهارة عنده فلوس عنده واحد مش عارف ياخدها منه يروح يدور له على ايه في القرآن يقول لك اهو ربنا بيقول ادفع باللتي هي احسن ادفع ورح يقول له ادفع باللتي هي احسن هات اللي عليك صورة ايدي يا حاج مش عارف والله بس ايها حلوة الحقيقة بتجيب الفلوس يعني مين قالك ان الالقاء دي في الصنة ومش معناها ادفع يعني هات اللي عليك من الالة التي فهمها من الاول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة هيبقى إيه كأنه ولي صديق حميل إمتى لما تدفع السيئة بالحسنة مش معناها ادفع اللي عليك وهكذا مثل الذين حملوا التوراة بني إسرائيل ربنا نزل عليهم التوراة وبدل ما يحكموا بها ان انظرنا التوراة فيها يهودا ونور يحكموا بها النبيون لا دول خدوها كده ايه اه نعلقها كده نستفتح بها المجالس بتاعتنا اه لما نيجي نعمل مجلس كده ونشوف المجلس زمزم اه دورنا على ايات كده زي اللي راح يفتح محل سوبر ماركت وقول الشيخ اللي بيعرف الاول استفتح لنا كده هاتنا ايه والتيني والزيتون وطور السيني اه يعني هاتنا قتين زتون عشان يبينوا ان احنا هنا في سوبر ماركت حتى صاحب المحل قاعد يقول له تعال طول كيلو زيتون كيلو ما تقول لهم عندنا بسطرمه ولانشون ايه ده ايه دا هو مين قال لك ان الايات دي اصلا نازله علشان انت تفتح لي محل ولا تستخدمها في فتح محل الايات دي نازله للعمل بيها للحكم بيها فلما ما حكموش بيها بقى مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها يعني ايه يعني ما عملوش بيها كمثل الحمار يحمل اسفار عمر اه عمار شايل كتب على ظهره فاهم فيها ايه الحمار فاهم فيها ايه كتب علميه جدا وقيمه جدا لكن الحمار فاهم ايه اهو حمار مع سبحان الله والله يمكن الحمار بيؤدي وظيفته وبيعمل اللي عليه وربنا خلق حمار يشيل ما بيقولش لا تعالى حمار بالليل ما يقولكش صباح النور تعالى حمل عليمه يقولش الحموله زايده عن العدد سبحان الله لكن اهو اسمه عمار فبيبقى اسمه على طول ايه يعني منافسر عشان كده بيقولوا مره في حمار واقف قدام خروف والخروف هيتدبح فالحمار بيبصل الخروف أول كده فالخروف بيبصله بيقوله إيه بيبصله لي كده يعني أنا أموت خروف ولا إنش أعيش حمار اه يعني هم الناس كده بتقولك عساس أنه هو يسمه حمار يعني لكن سبحان الله شوف التشبيه بقى كمثل الحمار يحمل أسفار حمار شاي الكتب على ضف بئس مثل القوم الذين كذبوا اه أوقف عند كلمة كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين هم كذبوا بالطوراة هم قالوا لا دي مش طوراة ومش ربنا اللي منزلها لا هم ربنا قالوا عنهم كذبوا امتى لما ما عملوش بيها انت بتقولوا دي طوراة وفيها هدى ونور وكويسها طب ما حكمتوش بيها ليه انت بتقولوا ده قرآن فيه هدى البشرية ونازل من عند الله وقلناه لقرآن كريم وفيه كتاب مكنون وكل الجمال كله موجود فيه طب فين انتوا منه فين ال... نحن من القرآن ده احنا ماشيين عكسه بالظبط الله يحرم الخمره واحنا نقول لا اشرب بس ما تبقاش تشرب زي دهاني اللي بيشربه ازازه واتنين وتلاته في اليوم خدلك شويه صغيرين كده على الصبح يعني يمكن شويه على طبق فول كمان الصبح يبقوا حلوين يعني يدوك طاقه كده وبتاع اه مش تقعد تشرب لغايه ما تتسطل وتمشي تتخبط الربا لا الربا مش مش مش, مش غلط مش لما يبقى بس استغلال الانسان لاخله لكن يعني في الاوضاع بتاعتنا دي في البنوك اه ممكن عادي مفيش مشكلة والعري اه عري لانه طبعا دافريسا مفن النهاردة اين اخره يبقى لو كنا احنا فاهمين هذا الامر كويس وبنعز قرآننا وبنعز دينا بالضبط كده زي ما ربنا اه مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملوا اسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات الله والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين تب تقول انت مؤمن اه طيب اذب إبقى إيمان لوحده كده من كده عمل صالح ماينفعش إيمان ناقص ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول ليس الإيمان بالتمني ولكن الإيمان إيه هو ما وقر في القلب دخل جوه قلبك, ها دخل جوه قلبك ها وصدقه العمل وصدقه العمل شوف وقر في القلب وصدقه العمل وقر في قلبك ده موضوعك مع الله أنا معرفش إيه انت يعني ايه اللي بيحركك ايه اللي بيحركك ما ممكن زي ما قلنا نكون مخدوعين لكن المهم ان الفعل من بره الفعل من بره وضعه ايه يبقى ليس الامان بالتمني ولكن الامان ما في القلب وصدقه العمل وان اناسا خرجوا من هذه الدنيا ولا حسنة له نعملش ولا حسنة ليه قالوا كنا نحسن الظن بالله يا ربك رب قلوب وربنا اخلقنا ويعزبنا يا عما لم ييجي وقتها ان شاء الله يحلق اه اه, أه؟ وقالوا كنا نحسن الظن بالله وكذبوا لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل يعني ايه يعني قول لي المثل الان يعني انا لما اقول ان الشركه دي بتدي مرتب كبير جدا واوفر تايم وحوافز ومش عارف ايه تخش شغل هي بتدي المرتبات دي والحوافز دي لمين لاي واحد ماشي في الشارع الشركه دي بتدي فلوس للي ماشي قدامها كده ولا اللي بيشتغل فيها اللي بيخش يشتغل فيها وبيبقى من أعضاؤها تفضل المرتبة وهو الحوافل ولذلك الله يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم اوعى تغطر الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك سورة الإنفطار اوعى تغطر في رحمة ربنا أيها رحمة ربنا موجودة بس المين مين قال عذابي أصيبوا بيه من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمين للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم سورة الأعراض مين اللي هيأخذ رحمة ربنا زي سيدنا نبع السلامة لما قال لا يدخلوا الجنة أحدكم بعمله قالوا حتى أنت يا رسول الله قالوا حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته طبعا نجيب رحمة ربنا ازاي بالعمل أعمل العمل الصالح اللي ربنا يرضى عنه وبعدين أقول له يا ربي اللهم ارحمني يبقى عملته يبقى انا عمل يبقى ايمان من غير عمل صالح ايمان ناقص ده ما امشيش ها؟ طب هاتنا عكس بقى عمل صالح من غير ايمان يعني ايه ده يعني واحد كافر بالله مش مؤمن بالله مم. لكن صادق ها؟ وامين ها؟ وبيعمل حاجات كويسة جدا جدا والله بس ما عندوش ايمان بالله وليك مش حاسم ربنا او ربنا خلق الكل وخلاص سبنا كده فما عندوش علاقة بينا و... واحنا حرين بقى كل واحد ايه براحته بس هو عمل صالح عمل عمل كويس يعني ينفع ده لا لانه موش على ركيزة من ايمان قال الله عز وجل في سورة ابراهيم في سورة ابراهيم يقول الله تبارك وتعالى مثل الذين كفروا بربهم كفروا بربهم يبقى ايه مفيش ايمان مثل الذين كفروا برب اعمالهم ها مثلهم اعمال صالحة ايه كويس مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم اعمالهم دي ايه اللي اعملوها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف يوم عاصف هوى راح جاي واخد الرماد ومشي به لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد تجدها في صورة النور والذين كفروا ما لهمش ايمانه اعمالهم بس لهم عمل والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة عارف ظاهرة السراب لما تكون ماشي في صحراء كده وتبص او تكون مثلا على الطريق السريع ويبقى في اسفالك كده والدنيا شمس جمدة اوي فانت ببص قدام كده يتهالك ان في مية كما يكون بتتلقلق كده في مية وبعدين تيجي هناك ما تلاقيش حاج والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه يعني يظن او يعتقد او يفتكر الضمان اللي هو العطشان ماء يفتكروا مية حتى اذا جاءه لما ييجى عنده لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ما ياخدش عليه ما ياخدش عليه عمل طيب واحد يقوله كلامه صح طيب لما هو كافر وعمل صالح مش هياخد عليه ثواب وبعدين يعاقب في الاخرة في جهنم يبقى ربنا جمع عليه عقابين بالذنب واحد محاربوا من الدنيا ومن الاخرة انت بتقول مالوش في الاخرة خلاص طيب والدنيا يتحرب منها لا يخذها كلها بعد من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها العائز هنا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يظلمون ما يتظلمش ما يتبخث عمله ها؟ لكن ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم إيه؟ مشكورا دي صورة الإسراء إزاي يقوله صلى الله عليه وسلم في صيح مسلم حديث صيح مسلم إن الكافر كافر إبقى إيه؟ مالوش إيمان إذا عمل حسنا هو عمل عمل كويس هو أطعم بها طعمة في الدنيا ربنا أديه خذ الدنيا كلها وانزل بها تربيةها كمان لو تقدر يعني إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة طيب وحيسيبنا هنا كده؟ لا ويعقبه في الدنيا رزقا على طاعته ربنا بدي المؤمن المؤمن الاثنين يدينه رزقا على طاعته في الدنيا لكن بيتدخر ده له كله في الاخرة ولذلك شوف سورة الاعراف كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق مين حرمه المؤمن اللي مؤمن بالله ده كل من طيبات ما رزقناكم يأكل احلى اكل ويلبس انضف لبس كل ما شئت والبس ما شئت من غير مخيلة ولا اسراف قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا للذين آمنوا آه طبس طب يا رب الكفار بيشركون فيها يقول خالصة يوم القيامة خالصة يوم القيامة في, القيامة في الآخرة لا حدش هيشارك المؤمن لكن عايز أقول له إنه مدى ما عندوش ركيزة من إيمان وعمل عمل صالح يرجر عليه بس في الدنيا لأن في الأخرى حبطت أعمالهم مفيش فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا آخر صورة الكهف يبقى إيمان من غير عمل صالح لا عمل صالح من غير إيمان برضو لا التالتة بقى إيمان أهو. وعمل ها. بس مصالح يعني إيه مصالح في صلاح العمل لازم حكتين الإخلاص لله الإخلاص لله يكون العمل لله بإخلاص اتنين يعني إيه الإخلاص لله يعني تعمل العمل الصالح ابتغاء مرضات الله طمعا فيما عند الله من ثواب امتسالا لأمر الله مالكش دعوة اللي بتعمل معاه العمل ده زوجة عيال أب أم أخ أخت جار يستحق أو لا يستحق حيقدر أو مش هيقدر يستاهل ولا ما يستاهلش انت مالك انت بتعمل مين بتعمل الله. انت عايز الأجر والثواب من مين من الله مالكش دعوة بي مالكش دعوة بالعبد ده خالص خالص اه ده معنى الإخلاص انك تعمل بإخلاص لله تبارك وتعالي. ولا يعني هو عمل الكويس وكل حاجة بس تنوي فيه وتبغي به الله تكون النية الله ما تكونش حاجة تانية زي اللي بيضربولها مثل يعني زي واحد يعني زعلان مع امراته وارفان منها بيعملها معاملة وعشة يعني وبعدين مرة واحدة كده في يوم لقوا عمالي يقول لها يا حياتي يا ست الكل يا مياد النور يا أمورة يا اللي مش عارف ايه وبعدين بيقولوا له خير ايه اللي نزل عليك مره واحده كده هنسكت يا اخي اصل انا ناسي اسمها عشان الناس يسمعها عشان يجيب في كلام اللي يسمع من بره يقول ايه ما شاء الله الله اكبر عليه لكن في حقيقه امره ايه عشان كده بنقول اخلاص بقى عايزين الاخلاص لله انك تنوي الله تبغي الله ادي واحده طب العكس دي ايه يعني لما كنت تبغي الله لو كنت بتعمل عمل كويس بس عشان الناس تقول عليك عشان هجيب لك عشان المثل بيقول قدم السبب تلاقي الحد قدامك ما في ناس تعمل كده تقول لك النهارده ما فيش حاجه في اسمى لوجه الله عشان نبقى فاهمين بس الموضوع ماشي ازاي اه ما تقولليش لوجه الله تعالى النهارده كل حاجه هات وخد قدام السبت تلاقي الحد قدامك بص النهارده الدنيا مصالح اومال تصالح شوف مصلحتك خلاص انت هتقعد ربنا انا احنا بتوع هنا دلوقتي اه ده كده ما فيش اخلاص مش متقبل العمل ده ما ينفعش لان هيبقى ايه هيبقى رياء بها عايز بي منفعة عايز بي فلوس عايز بي مصلحة عايز بي سمعة عايز بي شهرة ولذلك سبحان الله سبحانك يا رب أول ثلاثة الحديث صحيح إن أول ثلاثة يقضى عليهم يوم القيامة أول ثلاثة في الحسابة رجل استشهد في سبيل الله تخير بقى جاي شهيد وميت شهيد في الدنيا وشهيد الشهيد الشهيد جي أبيه يوم القيامة فعرفه ونعمه مش أنت اللي موت بسبيل كذا كذا كذا فعرفها أي يا رب قال فما عملت فيه قال يا ربي قاتلت فيك حتى استشهد مم. والله مم. كذبت ولكنك قاتلت ليقال هو جري وقد قيل شوف وقد قيل يعني ايه قد قيل خدت سوابك خلاص انت كنت بتقاتل عشان الناس تقول عليك يا سلام البطل المغوار والفارس الجبار وحيد عصر وفريد دهره وهو اللي فيهم طب خلاص وقد قيل مش اتقال عليك خلاص اه مش خدت ثوابك خلاص في الدنيا وتقال عليك اه ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقيه في النار ما هتبقى في الأخرة فضايع والعياذ بالله يا رب نسأل الله ستر يا رب استطر علينا جميعا يا رب عشان كده يقوله خلوا بالكم خلوا بالكم اللي بينافق واللي بي ها هيتفضح في الأخرة يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا مصر يوم تبل الثرائر تخيل بقى الثرائر دي تطلع برة تطلع برة كلها يوم تبل الثرائر ونار جهنم الحقيقة نار مختلفة والعياذة والله ربنا كتين شراها نار الله الموقدة ها؟ التي تطلع على الأفئدة غريبة دي ها في نار بتطلع على الأفئدة في نار بتجيب من جوة إلا نار جهنم نسأل الله السافر يا رب يا رب يصير علينا جميعا يا رب عشان كده شوف اهو التلاتة اهو ادي اول شهيد وبعدين التاني اللي بيتصدق في سبيل الله وقول له كذبت ولكنك تصدقت ليقال هو جواد والتالت العالم اللي عمل يعلم الناس وعمل نفسه شيخ المشايخ وبعدين ولك وكذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت ليقال هو قارئ وقد قيل وبرضه صحب به صحب على وجهه حتى ألقي به في النار فشوف الامر, الامر خطير جدا ان الاخلاص ده مهم جدا لان عكس الرياء وادي شفنا العقبه يبقى لما الله يقول لنا العمل الصالح فيه شرطين اول شرط الاخلاص اللي هو عكسه طيب العمل الصالح ثاني الثاني يكون ايه الموافقه للقران يعني الموافقه للشرع يعني ايه يعني عكسه إيه؟ يبقى بدعة يعني الله يقول يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول اطيعوا الله ادي القران واطيعوا الرسول, أطيعوا الرسول, أطيعوا الرسول ادي السنه واقول الامر منكم يعني منكم يا ايوه الذين امنوا من العلماء يعني بقيل ان هم العلماء ودايما بقول في علماء وفي عوالم لما ناخد دنه ناخده من العلماء انا ما بتكسبش اقول كده لان للاسف الناس النهاردة بتاخد دنها من العوالم يعني واحد مش تاهم في دينه مش عارف حاجة بل بالعكس ولا عيازه بالله بيعمل اعمال ضد الدين حرام بيمثل مع واحده انه مراته وهي مش مراته بيقبل واحده في الحرام بي... ده اخد منه دين ده نسألوا عن دين ونجيبوا في التلفزيون يعز الناس ده هم حتى على رأيهم كانوا في منزلين فيلم اسم الشيطان يعز طب ما صاحة كده بس فيه شيطان بيعز آه يبقى الشيطان يأمركم بالفحشاء والمنكر يبقى معيزة الفحشاء ومنكر لكن احنا ناخد دين من هؤلاء لا ناخد دين من مصادره الأساسية ناخد دين من مصادره الأساسية طبعا كانوا جايبين في الجامورية جايبين في الجامورية من كام سنة وعملين أحاديث كبيرة جدا مع معظم الممثلين والفنانين والكلام ده واقراها ما عدا واحد بس كلهم قالوا بالنص كده يوم عرفات يوم وقفه عرفات يوم 9 زي الحجه اللي هي الوقفه ها ازور واعمل ثم اقوم بذبح الاضحيه اللي بعديه اقوم بذبح الاضحيه واللي بعديه ثم اقوم بذبح الاضحيه بذبح الاضحيه بذبح الاضحيه بذبح الأضحية, الاضحيه هي الاضحيه بتذبح يوم 9 الاضحيه ولا بتندبح في 10 يوم النحر اسمه يوم النحر ها والناس لما تقرا تقولك الله يعني انت هتفهم منهم عندهم هم دول كل حاجه يا عم ده اشوف بيقولوا ايه ده كله بزبح بزبح واحد بس عشان واحد. زبح الاضحيه عشان ابقى صادق ما عدا واحد ذبح الاضحيه ذبح الاضحيه ذبح الاضحيه كام الأضحية. من كده خلاص لما بتيجي تسمعك انت تقول لك ايه يبقى انت اللي مش فاهم بقى لا, لا هم اللي مش فاهمين انهم يتكلموا في بدون علم يبقى لازم يكون موافق للشرع يعني يكون فيه اخلاص ادي واحد اتنين الموافقة للشرع لان ممكن تلاقي واحد بقول لك انا اسمي محمد وبشتغل وبشتغل بتشغل ايه اه والله بقدم خمرة بس ما بشربهاش يا سلام هنا كتير بقى في امريكا كده اه قول لك انا مسلم وبصل للجمعة بس ببيع خمرة وببيع خمزير بس ما بكلوش ينفع كده ينفع بالله عليك كده تبدا نبيعوا خمره ونبيعوا خنازير ونحنا مسلمين ونقول عشان ما بشربه طب ما تمت مش شغال ولا عايز ولا في الدعاره بالمره ولا اعياذ بالله ربنا يعافينا يا رب عشان كده بنقول خلي بالك لازم يكون العمل موافق للقرآن وللسنه واحد بيعمل عمل باطل ما ينفعش يبقى ما فيهوش اخلاص يبقى ده ما فيهوش اخلاص زي ما بتقول لك انا برقص طول الليل برقص لما وسط بيتكسر اهو ها جدا والله واشتغلت طول الليل اهو ده ده مفيش اخلاص ده ده مش عمل صالح مش موافق للقرآن والسنة عشان كده لا يقبل يقول الله عز وجل في سورة الفرقان وقدمنا الى ما عملوا من عمل وقدمنا الى ما عملوا من عمل بس ما انفعش فجعلناه هباء منثورا منثورا منفع زي سورة الكهف حبطت اعمانهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ودول مين بقى الذين ضل سعيهم في نفس صورة الكافة في آخر الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ولك سلام ده احنا بنقدم الخير كله اضحك على نفسك اضحك على نفسك إلى أن توقى الله عز وجل لكن ما دام العمل غير صالح لا يقبل عند الله تبارك وتعالى يقول الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى رجل أو امرأة وهو مؤمن عمل صالحا فلا فلنحيينه سورة النحر حياة طيبة ده في الدنيا هنا ولنجزينهم أجرهم في الأخرة بأحسن ما كانوا يعملون وكما رأينا في سورة طه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما يبقى إيمان من غير عمل صالح ناقص عمل صالح من غير إيمان منفعشه مش متقبل ايمان وعمل مش صالح غير صالح لا ما ينفعش لا يقبل عند الله يبقى حقيقه الايمان بالله تستدعي اليقين بالقلب ام الاقرار باللسان تلاتة. التصديق بالعمل العمل الايه الصالح اللي يتوفر فيه واحد الاخلاص لله انك تعملوا لله اثنين الموافقه للشرع عكسهم ايه الرياء مش اخلاص اثنين البدعه ما فيش موافقة للشر هكذا بحقيقة الإيمان فإنت مؤمن بالله الحمد لله يبقى أن تؤمن بالملائكة والكتب والرسل وده موضوعنا إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله نسأل الله أن يتقبل منا جميعا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته